الوساده كلمات عبد الرحمن بن بديع لما تقربت الوساده هدتني هدتني لما تقربت الوساده هدتني هم من يعذر بوضعك ووجس اجا سلامنا وردني حشتني بين لا جروح جدايد ودراس الماستريح شافني ما حسدني اعيشتي وضن مع الكد ومن حاس مجروح زعلان الزمان وحصدني شربت من مره وصبعه ميتكس وانا صبر الله زماني جاتني ودساني واحدا قلت لا باس وانا اعرف قل لا زهمني وجدني وقفت وقفت انت واذا في وقفت حتى لو சத நீ فدمت في لفتك ما زرع الياس واذا جهر فيه البعيدون شدني حطيت له في لمه المدح نبراس ووالخطا نستحمل اهل او ردني واصبر على ولو كنت حساس آل منه يا عمدني من من من ناس ولا أروح من ناس يروح من ناس ولا மோ முன்னாஹோன் ஓ